الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث فيما كنا فيه من استخراج الهدايات من هذه الآية الكريمة سوره البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات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 ورفع بعضهم درجات البداية قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فهذا يدل على أن بعضهم أكمل مرتبة وأعلى درجة من بعض فقوله تبارك وتعالى ورفع بعضهم درجات فهذا تفصيل للإجمال في التفضيل المذكور في أول الآية فضلنا بعضهم على بعض ما نوع هذا التفضيل؟ التفضيل احيانا يكون بالشريعة المعطاة للرسول وقد يكون ذلك بما هو عليه من العلم وقد يكون ذلك بما هو عليه من العبادة والعمل والدعوة وقد يكون ذلك بكثرة المستجيبين له من أتباعه من أمته كما هو الحال في نبينا صلى الله عليه وسلم فهو أكثرهم تابعا وقد كان أتباع موسى عليه الصلاة والسلام خلق كثير، فهذا كله من وجوه التفضيل، وقد يكون ذلك بما أعطيه الرسول من الآيات والبراهين والدلائل الدالة على صدقه، وقد يكون ذلك بحسب الكتاب الذي أنزل عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى القرآن وهو أعظم الكتب وأجلها وأشرفها، ف. قوله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض هذا يدل على التفضيل بإطلاق وقوله رفع بعضهم درجات فهنا يدل على أن هذا التفضيل هو من قبيل رفع بعض الرسل على بعض في الدرجة فهم متفاوتون متفاضلون في درجاتهم ومن ذلك ما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج مما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات فقد لقي جماعة من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام ثم إن قوله تبارك وتعالى ورفع بعضهم درجات أذا مطلق فيشمل ذلك الدرجات العلمية وكذلك يشمل الدرجات الحسية في منازلهم في السماوات ومنازلهم في الجنات، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في ما أمر به أمته أن يسأل له الوسيلة والفضيلة، وأخبر أنها منزله. لا تنبغي إلا لي واحد، وكان صلى الله عليه وسلم يرجو أن يكون ذلك الواحد، فبلغه الله عز وجل أعلى المراتب وفي ليلة المعراج بلغه أيضا سدرة المنتهى كذلك أيضا قوله تبارك وتعالى بعده وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أتاهم الله البينات وأيدهم بجبريل عليه الصلاة والسلام ولكن أصف عيسى عليه الصلاة والسلام على سبيل الخصوص بهذين الوصفين ربما والله أعلم ردا على اليهود الذين انكروا نبوته ورسالته والآيات التي أعطاها الله له وهذا الإنكار حصل مع جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام ولكن لما كانت تلك الأمة عن اليهود حاضرة في وقت التنزيل وهم ألد الأعداء لهذا الدين ولرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام فلا جرم جاءت هذه الردود عليهم صراحة وكذلك أيضا من غير تصريح وهكذا حينما يذكر مضافا إلى أمه كما أشرت سابقا فهذا كما قلنا هو النبي الوحيد الذي يذكر مضافا إلى أمه بل الرسل عليه الصلاة والسلام لم يذكر أحد منهم في القرآن مضافا إلى أبيه وإنما يذكر باسمه المفرد فهنا في ذلك رد على اليهود الذين اتهموه بأسوأ التهم واتهموا أمه فجاء ذكرها في اشرف كتاب على في أمه وكذلك أيضا جاء ذلك والله أعلم تذكيرا بالمعجزة ولد من غير أب عيسى ابن مريم وفيه رد أيضا على النصارى الذين غلو فيه ودعموا أنه إله أو أنه ثالث ثلاثة فالله تبارك وتعالى يذكر أنه أيده بروح القدس أيده بمخلوق وجبريل عليه الصلاة والسلام والإله لا يحتاج إلى, إلى تأييد وتقويه بملك أو غير ملك فدل على أنه عبد لله تبارك وتعالى مربوب مخلوق وليس بإله فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والخلق عموما مهما كانت قوتهم هم بحاجة إلى تأييد إلى تأييد الله تبارك وتعالى لهم أما الله فهو غني عن خلقه أجمعين إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني فالخلق أدنى من ذلك وأقل كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية الكريمة ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلف فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد فكرر ذلك ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ولو شاء الله ما اقتتلوا فهم لا يفعلون ذلك بعيدا عن إرادة الله ومشيئته فالملك ملكه ولا يقع في ملكه إلا ما يريد وهذا فيه رد على نفات القدر الذين يقولون بأن الإنسان يخلق فعله بعيدا عن إرادة الله وتقديره ومشيئته فالله تبارك وتعالى شاء وعلم قبل ذلك وكتب وخلق كل هذا كما هو معلوم وأراد فالمقصود أنه كل ما يقع في الكون ولو كانت أمور مكروهة فإن ذلك بإرادة الله جل جلاله وذلك وفق علمه وحكمته فله في ذلك الحكمة البالغة فإذا تقاصرت العقول دون إدراكها فينبغي على العبد أن يرجع إلى هذا الأصل الكبير وهو أن الله عليم حكيم قد لا يدرك الإنسان الحكمة من وقوع بعض الأشياء حروب والنزاعات قتال ونحو ذلك لكن الله شاء ذلك وأراده لحكمة يعلمها وبذلك تظهر معاني أسمائه تبارك وتعالى فيظهر من قوته ونصره لأهل الإيمان ويظهر من جبروته وانتقامه ويظهر أيضا من حلمه فهو لا يعاجل بالعقوبة ويظهر من ألطافه ورحمته لأوليائه إلى غير ذلك مما يحصل به الميز بين الناس ويحصل فيه الابتلاء بين الخلائق وما إلى ذلك من المعاني لكنه ذكر هنا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا لاحظ من بعد ما جاءتهم البينات هذا يدل على أن هذا الشقاق النزاع والشر الواقع بين هذه الخليقة أن ذلك إنما كان بعد مجيء البينات يعني لم يكن ذلك على وجه كانوا فيه جاهلين بأمر الله تبارك وتعالى ومحابه ومساخطه وشرائعه إنما وقع هذا الاختلاف من بعد ما جاءتهم البينات وقد ذكر الله تبارك وتعالى في مواضع أخرى أن ذلك من أجل البغي والبغي هو العدوان وهذا البغي هو سجية لكثير من النفوس إذا حصل لها قوة أو غلبه أو ظهور أو نحو ذلك فإن الكثيرين لا ينفك عن هذا البغي إلا من عمر الله قلبه بالتقوى ومراقبته والخوف منه وإلا فإن هذا البغي قد يكون باللسان وقد يكون بالبنان الكتابة وقد يكون ذلك ب البطش إذا تمكن واشتطع فهذا كله من الأفعال والصفات القبيحة المذمومة وهذا الاختلاف الذي يقع بين طوائف الخلق والبشر وكذلك بين طوائف هذه الأمة الاختلاف المذموم الذي يورث التدابر والتقاطع والبغي والاقتتال وما أشبه ذلك هذا لا شك أنه كان بعد مجيء البيانات، وكان ذلك هو السبب في شرور آفات ومصائب وقعت عبر التاريخ ولا زالت تقع. ولو أن الناس رجعوا إلى الله بتجرد ورجعوا إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رجوعا صحيحا واتقوا الله تبارك وتعالى فيما يأتون وما يذرون ومن لا يحسن النظر فإن يمسك لسانه. ويده وكذلك أيضا من يجهل يرجع إلى العلماء الراسخين فإن ذلك يمكن أن يفضي بأصحابه إلى خير وإلى رحمة وألطاف من الله جل جلاله وتقدس أسماءه وهذا يدل على كل حال إلى سوء مغبة الاختلاف الاختلاف المذموم ولكن اختلفوا هذا الاختلاف هو الذي أدى إلى الاقتتال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم ولكن اختلفوا الاختلاف يورث القتال فضلا عن العداوات والشرور والبغي بين الناس والتدابر والتقاطع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يؤدي إلى هذا نهى عن التدابر والتقاطع ونهى عن التهاجر وأمر أن يكون الناس وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا فهذا هو اللائق بين أهل الإيمان وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن كف الأذى صدقة يعني الذي لا يحسن يقدم النفع والخير للناس فكف الأذى هذا باب من أبواب من أبواب الصدقة وكذلك أيضا هنا في هذا الموضع ولو شاء الله مقتتلو ولكن الله يفعل ما يريد يعني حتى مع وقوع الاختلاف لو شاء الله مقتتلو فهذا أمر قدره الله عز وجل والسعيد من كان في ركاب الحق وسلم المسلمون من لسانه ويده فذلك هو المسلم ذلك هو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وكذلك أيضا هنا يؤخذ من هذه الآية ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد أن إرادة الله عز وجل نافذة في هذا الخلق فلا بد أن يتحقق مقتضاها ولا يوجد في هذه الدنيا كما ذكر ذلك أهل العلم لا يوجد شر محم ولا يوجد خير محم وإنما ذلك باعتبار ما غلب فما غلب فيه النفع والخير كان ذلك مشروعا وما غلب فيه الشر والفساد والضر كان ذلك مذموما هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبي نحمد عليه وصحبه إذا كان لديكم إضافة أو سؤال نعم نعم حسنت يقول في قوله تبارك وتعالى هنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته أن يفضلوه على موسى عليه الصلاة والسلام فما وجه ذلك فمن أهل العلم يقول إن ذلك يكونوا من الله الله أخبر أنه فضل بعضهم على بعض وليس ذلك إلى المخلوقين وبعضهم يقول إن المناسبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كانت على سبيل الحمية يعني لما قال اليهود والذي فضل موسى على البشر فسكه المسلم لطمه وقال تقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فلما اشتكى هذا اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثلي هذا. وذكر صلى الله عليه وسلم أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. قال فإذا بموسى صلى الله عليه وسلم آخذ بساق العرش. فلا أدري أفاق قبل أو أجوز بالصعق يعني أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني بالصعقة التي حصلت لما قال رب أرني أنظر إليه صعقت الطور. بعضهم يقول إن كان على سبيل الحمية لا يجوز. وبعضهم يقول لا يجوز ذلك إن كان على سبيل التعيين كان يقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى عليه السلام. لكن يمكن أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أفضل البشر أفضل الأنبياء. كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد هذا وقال فضلت على النبيين بخمس في بعض الألفاظ بست فهذا لا إشكال فيه. وبعضهم يوجه الحديث حديث النهي بغير هذا و. إن كان ذلك على سبيل البيان من غير حمية ولا عصبية ولا يؤدي إلى يعني في سياق يفهم منه التنقص من النبي المفضل عليه فذلك لا إشكال فيه إن شاء الله والله أعلى نعم السلام عليكم